وَإِذْ نَطَقَ الْجِبَالُ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَلٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِنَّ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكْنَا أَبَانَا وكننا دنيه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطنون وكذلك نضخر الايات ولعلهم يرجون واتنع عليهم نبأ الذي اتيناهم اياتنا فانشلح منها فاتبعه الشيطان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 فَأَمَّا مَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِنَا وَأَنفَسَحَ فَهُوَ يَظْلِمُ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ